118. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء 114. وعض أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا 124. ثم ردرنا لكم الكرة عليهم وأمدرناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا 125. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا فلها في روتين يس وجوهكم وليدخل المسجد, المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما على التبيره عسى ربكم ان يرحمكم وانه 119. وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 110. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.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 117. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها 118. ولا تزر وازرة وزر أخرى 119. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 110. 119. وكذلك قرية أمرنا متر فيها فَحَقَّ فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا 110. وكم مِن من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. 117. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذنوما مدحورا 118. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن 114. ومعلك كان سعيهم مشكورا 115. كلا نمذ هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك 116. وما كان عطاء ربك محبورا 117. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض